لم تجب عن السؤال الإجابة الصحيحة هي جيم قبل التوغل يجب على السائق أن يتأكد من أمكانية القيام بذلك بدون مذايقة مستعملي الطريق الآخرين أترقب مرور العربات القادمة من الخلف قبل التوغل